ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد تبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله وتذوق السوء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 فل نُحِيًاَّهُ حَيةَ طَيبَتَ وَلَ نَجَزئَّهُم أَجرَْهُ بِأَحفْسَنِ مَا كَُوا يَعْعمللون فَإذاَا قَرَأتَقُرْآنَ فَسْتَعِذْ بِلَّهِ مِنَ الشَّيطانِ الرجين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 كان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون